سيد الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الضاهرين قال الله تعالى فصل في شرائط حسن الاستعارة فصل كل من الاستعارة التحقيقية والتمديل على سبيل الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه حصل الفصل فيهم فالاستعارة والتمديل قال إذا حصلت الرعاية في التشبيه إذا حصل الحسن في التشبيه حصلوا الحسن في الاستعاد متاب عالم آه. كان يكون وجه الشبهي شاملا للضرفين الأفضل المفروض اللي ما بديه التشبيه الرحم الله لا دل حين الت... الاستعارة يركبها على التشبيه اذا قد حصل قسلينا المفروض من هذا القلب وش بدريك انه يعني بحس واحد بانه انك امر اخر دل به مشبه ومشبه ده. صح ويه شبه نعم بتركبها منه اذا دا اذا قدوا حصلوا حسن به ما يحصل فلن التشبيه مطازر حسن لا لا ما زال لا لا بلا اشي الحسن من هيك زياده فيه اكل التشبيه احسن اذا كان صار احسن التشبيه ما هو سواء ما هو دامي وما هو وسط وما هو اعلى درست فاذا اش تي الاعلى من الاستعاره فاذا هو الاعلى بالتشبيه وهذا اذا بالوسط وسط واذا هو من الاثناء جاء هو أدنى. تابع له قال كان يكون او يشبه ريشا للطلابه نعم معنى الشمول بده شرط الشمول ضروري بس يعني يبهور بها واضح وطيب والتشبيه هو ابي ما علق به من الغرض ونحو ذلك فاذا حصل انها دحين انا اللي التشبيه للفايده اللي حصل فاذا حصل يهو وابح فيه وبيّن فإذاً جاهو في الاستعارة جاهو قدو حسن فيه فإذاً فالاستعارة حاصل لما البناء في الاستعارة, في الاستعارة. من يجيهي سواء لأنك منهم الطرفين ما نعلي سواء سواء ما بنحنا يجب أن ديات من جنسة أولا تبتشفيهم بين واحدة ومن الثانية أه أولا ما يدد البناء علي لأنك في مساءة ثانية فالوجب مرق بين وجه الشبه. انا شو بنسميها قلت مثلا زيد كان اسد شيء بيقعد تشبيه, بيقع تشبيه لا بده ان يكون الوجه لا والغرض الحاصل من التشبيه يوه بين واضح في الطرفين زيد كان بهذا صفه يا حسن التشبيه فاذا لقينا بالاستعاره هو نفسه موجود عدل التعامر اخر الادعاء فانه جزء اه فانه جزء آه. من ال ا من 12 انت سموه هنا بالماشي حاجه واقعه او شيء منها خبيه وشو الوجه للاستعاب اه لو قلنا الوجه ده عنده رجال ينه تشبه بس لان لابط من وجه شبه انه مو موجود فوجه شبه ما واضح ولا ما هو واضح يقدم الغز فيش تن هي ده مثلا اذا جاي لنا اذا مثلا, مثلاً جاءه ملغز ما يصح الاستعاب ما يسحم التشبه يقدر لوت الا تقدر بتجيب لهم مشبهه ومشبهه اما السعاره يا لوت ما سب الله انك ما بتاتي بالمشبهه والمشبه صح ويبي لهم العيمه بيفرق على <تصفيق> بعضه الساعه دابو ك؟ دبرنا الساعه دابا مدام ابو التشبيه لا ما بس لازم راك بديني نتاخر را ودي راك كباب على الساعه تقديره التشبيه التضير لا كدي اخوان التشبيه علاش راه عندها المشبهه والكامل اه والله باس عندي حتى ابلغ لا لا خلص السعره مثل ما قال السعره بيحذفوا المشبهه وجاوا بدهوا اسعوا لا باب لا بيجيوا بالمدال بيجوا ذكر له يجوا يذكر له المشبهه وجاوا بده تش لا بس بالجن هذه السعره بس بده تشبه لا اخي لا ما نسلنا قال ايه والله ايه بالمشبهه وجاوا بده السعر لا جاوا بده تشبه حدا هدف طيب يا هو تشبيه. لا. تمديل. تشبيه تمديل. لا لا التشبيه ساعه التشبيه التشبيه التشبيه التشبيه التشبيه لازم ناخذه اقول مثلا بدل ما ما لي اراك تقدم ورجلك وتاخر اخرى هذا هو استعار اقول حالك كما نه كذا يسوي وكذا يقعده تشبيه وين حذفنا هي وكذا طب مثلا يقعد ياخذ المثال ويقول هاي دلل على المشبه هسه ما قال ولا ما قال لا لا كتب علىنا قد مرلنا قال لديا قنديه ناسه يراني تشبيه تام دي ايوه ورجعت شيء من ايش تقبل به والمشبه قبل تشبه من انه متعدي قالوا انه متعدي في المدنيات الاخرى تعال هذا عندك مساله عندك مساله ثانيه ان احنا نجعل به في نفس الكلام مشبه ومشبه به وقال لا لا ان نجعله من المجاز المركب ما من الجاز المفرد فرق قلنا فرق ان احنا نقعد في الكلام نسبه مشبه ومشبه في نس الكلام ده المركب هذا جاء باب التشبيه بيديه ما باب التشبيه اما انه هذا بحاله هذا فلما هي استعالمثال ما استعالم لكن اذا قلت حالتك كما ناد يعني تشبيه تشبيه ماذا ها اذا ما ذكرت حذفت قلت مالي اراتك تقدم كذا كيا هو السعر ما في غير اما اذا إنك داخل الكلام ذا بهم ومشبه بت. ما عاد التشبيه تمثيل تو مفرد بمفرد ما عاد التشبيه تم اكل والله يشمر رائحته اي التشبيه لغضا لا يجبه ما يدلل عليه التشبيه في هي هو بألا يشم شيئاً من الحقيقة وال... التحقيقية التحقيقية والتمديل رائحة التشبيه لا تشمها شيئ من أليم من رائحة التشبيه ما عندها هذا الاستعارة قال من جهة اللفظة لأن ذلك يثر غرور من الاستعارة أعني نعم لا تقبسلوا قال الحسم كل من الاستعارة التحقيقية والتمديل من حال وقالوا أنها وكذلك حسمها بذلك لي الله لا, لا فيها اي رايحه للتشبيه لانه غلط يا جماعه في جاره حسن ايوه بس هي, هي, هي مبنيه على الادعاء خلاص ما اذا قبه اي ذكر ما يدل على التشبيه ما قاعد به ادعاء ها لا ما ما ما لا التحقيق. ما انا عم احدث ما بسعرها بلطول صابر لابه هذا ذكر تلحين اه اذا اقول لك اسدا انا بده ادعي ان تزيد فرد من افراد الاسد او لا اه اه اه اه اه اه اذا ادعي ما يدلل على ذكره فالكلام ها. ها رأيته اه او ما عد بهد عندما رأيته اه ايه ايه ايه ايه ايه خلاص ما ايه بده تشبيه ما ايه بطلة الاستعاف ما عبه الادعان <تصفيق> انا قلت ماما ولا تشم رائحة والتشبيه اه ما مزابر لابك مفضل اه اه اه ابدا لا ذكر في اللفظ ما فيه شي مقدر بالله اه قال لا قال ان ذلك يبطل الغلق من السعراء عن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لما في التشبيه من الدلالة على ان المشبه به اقوى وجه الشبه واش بانشي مابه؟ ايو بها اذكر بمضمير ولا اي خاجة. اه ده المشتن. جو فينا ستركي. في اه لا جو قد ما بلا فينا السياق. السياق ما لك. اذا ف... ف... العلاقة تقدمون. اه ما, ما بيش. حظة. اتوقي اه الضمان. في ايه? ما لا لا ما بيشي. ما هي ذكرنا المشتنة. اه التركيب. اذا ما في السياق مفهوم? ها مفهوم. والله به ذكر الأسياق في غير نص التركيب بذيك فلا ما هو تشبيه مرحيل ما اجي من رأيته اسداً وان من رأيه. تشبيه رأيه ولا جاند لا اداه ولا بودها الشبه ولا مشبه به ما هذا تشبيه بلغ كيف يقول رأيته اسداً اشتي رأيه ما اشبيه بلغ واش تشبيه البلغة دي حقفت انتلاك الاداء والويد والو. وكشف اه ونزيد ونعسل وحين و... و... و... استعر. استعر. استعر. استعر. استعر. قلت ارائيه جاسده الشيء اعلم ما بعد التشبيه استعار استعار اه مربين يعني اذا حرفنا المشبه المشبه المشبه ولي استعارها اذا حرف انت المشبه الله جاء ولي استعار واذا دخلنا واذا دخلنا مشمعات جاء وقدوا جاء ورقعنا للتشبيه وإذا ذكرت أنت المشبهة وحذفت أنت المشبهة بجاوي مكنيز من المفالو حتى لقد أنت أسد من تشتيه ما يقول شكيه رأيتم هذا التشميل إذا؟ لقد أنت أسد من تبيسياك سلاعين من لا شيء وذكروا زيت من لا شيء كنت أسد من لا إذا إذا أحبت من زيت قولت أسده لا لا لا ينسى لا استعاما اكثر بعض اللي على كلمه السعاره هو وعندي كلمه السعاره وين بالضبط يعني التجميعات هذه ليه لما عندنا مبلغ عندنا مثل المحذوف المذكور ما هو مثل عندك التشبيه ما بشي. التشبيه ما, ما, ما بشي انا ها البنيه هذيك اللي فتح حذف ايوه ما تنشني بلك ايوه رجعت حذف هذا ذا عندك انت انت هل تشبه هسه ما بلاحظت انت قلب الحين قلت لك انا لا هسه كنا انتبه على ذكر انا مقصود هذا مقصود الله طيب عقل لفظه مقصوده ما حذفتها انا بله عالم بي يعني بدي بدي اعيده من جلسه باي يخرج باي من التشابه ايوه لا انت بدي عنده من جلسه انا وعطيت شيء من لوازمه بدو الدعاء إنه من قنس ذاكت كان قد قصدت انت بقول ولذلك لي ولذلك أي والي أن شرح حسنه أن لا يشم رائحة التشبيه لفضا يوصى أن يكون الشبه أي ما به المشابهة بين الطرفين قليا بنفسه أو بواسطة عرفنا أو إصلاح خاص ما قلي بنفسه باصه عرف لديك باصه عرف احنا بنتكلم من السعر ولا انت عارفينه عليه قال هو قال ايوه تصير الاستعاره الغازا وتعميه لان لو جينا عرفنا ما به مستخدم فيه قال جا ما درينا قصدك كذا فكان الغازا وتعميه ان نروعي الشراط الحسن ولم تشم رايحة التشبيه وإن لم يراعى فات الحسن يقال والغز في كلامه إذا عم مراده عم عن الآخر ومنه اللغز لأنه هو مقصود التعم ويمعه الغاز مثل رطب وأرطاب كما لو قيل في الحقيقة رأيته أسدا لا غز في الحقيقة لا لون لطاب لغز لا لغز لا رباب لاشي كان في الجنب ولا جيه مثل رطب رطب ما هي رطاب رطب هي لغز لغز اي مثل في المفرد والجنب هو هذا اللغز يا هو مترطم مترطم لغز مترطم باقي يجمع ما به رطب وبه رطب وبه رطاب بعد لغز قلنا ما عبر لغز ما عبر الله معنيش رطب رطب رطب, رطب لغز ده الشي لا غز والغاز اه يقولوا ما عدا كلها غز حكرا ما. مايه مرادة دي اكارطة اه مرادة تقولوا هذا الشي لا غز بتستخدم معنا لا غز يعني ما اهمنا معنا قال يا ها Gue t referred on as e Britain. Ni, U, in Tibet. Win daarna naange Og op basis е真的. invers, ones mulle الكتف اه اللغز بلاقنا قالوا منه اللغز اه غات اللغز من هو اللغز اللغز, منه اللغز. منه اللغز. اللغز. منه منه من هو يعني من اداء اللعب اللغز من اللغز انا قال فقال ألغز في كلام اذا عبد مراده ومنه يعني اللغز ما قال كما لو قلت التحقيقيه رايت اسدا واريد انسانا ابخر واش هو اسد واش انا ما كان مصدر ولا جاي له واه ما جاي مصدر بسم اسم اسم فاس اسم ال معني قد يعني معناها لا قال كما لو قيله في التحقيقيه صحيحة. رايت واسدا واريد انسانا ابقى فاذا لذا باقي تعميل قال بين بوجه شبه من الطرفين خفي هذا في قال ما مثلا دي مس بذاته مفهوم ولا العرف الحين اذا بها إذا به ناس بيستخدمه ذيه خير فإذا نقعه بده وعرفه عرفه بيستخدم نا هو ذا حين هو بعيد بعيد لأنه ما يستخدمه نادر في ذلك فإذا نقعه إلغاز ما سبر قاله ادقى على التشبيه قاله في التمذيب رأيته إبلاً مئة لا تجد فيها راحلة وأريد الناس اذاك هذاك باقي اويلغاز اقول رايته ايبا لا لا فيها راحله وش تي الناس غير ما, كبه. كبه ما. ما يعني الناس ما بتجد بهم واحد جيد يعني مثل مثل ما, ما تقداش في راحلة, راحله من من 100 راحله يقيدها جي للركوب ولا. هذا بهم مشبههم مشبههم يشتين مئة من الناس الله أراه من الماء غيرهم بعض المحاول بايش الاب الباقي وما والابل ونس يعني ديت السرد جي الشروط من كل ما بلا سمنه بس جي من سمن وانقياد ودلول يعني مثل ما بشاهد بش الناس ها بين الماء الماء والمئة مئة مئة مئة خط هذا أبلغ خطها بس الخط بتكتب كذيه بالعلم شبه من الناس فيها من الإبل أيه. قال ما بيه ما حديث ايه بتل... انك ما بتلقاف المئة واحد من الماء انك ما تلقاف يا ليه من الإبل راح الله يجيط حديث لا ان الحديث تشبه لكن اذا قلت ان انت كذيه رأيته إبلاً ليس فيها لا تجدوا فيها راحلة لا تجدوا فيها فهذا قال بعيد ليش؟ وجه الشبه خفي خفي ولما قال حديث إنها ذكر ذكروا فيها التشبيب على الناس الناس كأبين منهم انا ستنا لما حمال حالها تبدي إجيب لها استعارة تحقيقية يرهبنا في جسمة تمهي تشتي بالمتعدد تبدي يوم عارف ايش اللي غير السعاره ان السعاره ها تشبيه ها تشبيه نا. بلا اختلفنا ها تشبيه ها السعر ها ان لا الصد المجاز المجاز لالحين الاستعاره نفسها هي من التشبيه التشبيه قسمين مفرد ومركب والاستعاره مثله مفرد ومركب لما كنا قالوا لا التشبيه اذا كان الشارع صبره على كيفه ما بانن عليها بي قالوا المركب استعاره لانه ماخذ منه صله التشبي إذا أخذت انتهى من مغردة الاستعارة قالوا هي مغردة وإذا أخذت مركب قالوا مركب حبزر في ذيها رأيته إبلان هذا هنا استعارة لقد ذكر المشبه ورجع قال أخذ من قولها عليه, عليه وعلى آله الصلاة والسلام الناس كإبلين مئة لا تجد فيها راحلة فإذا هذا تشبيه ما التشبيه سابق ما في الغاز قال قال كان يقول عايش يومكم ها يعني <تصفيق> زفر معنى انه يدعم يا تلات يعني جا خبي وجه الشبه في الاستعاره انقاصت تشبيه <تصفيق> والتشبيه بجواب ها نجدد ديك محذوف هبله هذه ايوه ليش ما الحديد ما في حساب التشبيه فيه صابر بهالناس كذا آه. لكن من احد فالمشبه يوقدو الغاز احد ما يتذكره لا تفكره حندل في بيل لا يشبه فالخصص لا يشبه فالخصص من ايه حتاب على الحصص ها فرع منك هذا ماذا لا تسبر لان يوقدو الغاز لا يشبه فالتشبيه لا يشبه نعم لانه يشبه فالتشبيه فيه الغاز لا بيظهر ليه ما عدت لك بي مثل ديه زيدن كالاسد ما اخبيه الغاز لا شيء ما اقدر الغاز في بيه بيه الغاز تشبيه لان قد في تشبيه ما ذاك انك يرتبس عليك قد قصدت انت له ماذا ما ده ده لا. هو متبس عليك فيه قبلها بقى تسأل وش الوجه وش... وش نزيد أسد كالأسد فيه وش إنها مذلل الشجعات دي بين الناس بقى تظهر لك لو حدفت انتهى ولا وإنها مذلل البخار بحتاج يبين فإذا التشبيه بقى سبر التركيب فيها أما هنا لانه لا. بقى في حملات الحقيقة يوم, يوم الجمعة جيد. إبنان الوام يخطب إبنان قادو استعار لابنان يوم الجنب سابع لأنه ما عد, عد بها الغاز معبا خفاها لأنك ما تحلنا يوم الجمعة ما بدخلها في الفرق يبنان يبنان معبا خفاها محبا محبا قالوا في البعير الذي يرتح الرجل جملا كان أناقه يعني أن المرضي المنتخب من الناس يا عزتي وجودي لعزته ها النجيبه قوله في عزة وجوده هل هذا المعنى عزة مالك؟ لا. لا, لا عزة الوجود <تصفيق> لا لا لا عزة الوجود يعني إن قليل عزيز يقوله الشي عزيز بمعنى قليل لأن الشي مع, مع قلته فيه عزيز وجوده قل كالنقيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من الإبل وبهذا ظهر أن التشبيه أعم محلاً صدق كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه يتقع للتشبيه بيصفره غير عكس من غير عكس ما كل ما لم يتأتى فيها صح فيها الاستعارة بجواز أن يكون الشبه غير قليل فتصير الاستعارة الغازاً كما في المثالين المذكورين وبأس في تشبيه فإن قيل قد سبق أن حسن الاستعارة برعاية جهات حسن التشبيه ومن جملتها أن يكون وجه الشبه بعيدا غير مبتذل يعقدوا عكس فاشتراط جلائه ما بعد جلتوا من تاب التشبيه نحن لا جهو مبتذل وهنا أشترط أن جلي جلي واضح فاشتراط جلائه في الاستعارة ينافي ذلك قلنا الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف يجب أن يكون من الجلائب بحيث لا يصير الغازاً ومن الغرابة بحيث لا يصير مبتذلاً إذن انهي مراتب متعددة ما هي هذا؟ يعني إذا كان عادت تشبيب المبتذل ما عادت تشبيب المبتذل؟ المبتذل؟ أيو هذا يبقى كلهم ما يحتاج لها لا نظر ولا شيء وذلك يصل إلى مرتبة عالية يعبده وسط بينهم إذن ما هو عادده هناك كزمعياً ما يصفر يقدم تناقم ويتصل به بما ذكرنا من أنه إذا خفي التشبيه لم تحسن للسعارة ويتعين التشبيه أنه إذا قوي التشبيه بين الضرفين حتى اتحدى كالعلمي والنوري والشبهة والظلمة لم يحسن التشبيه وتعينة للسعارة يقدروا أهل يقدروا حقيقة يقدروا حقيقة يقدروا شبهة شيء بنفسه يقدم جيوه نعم لاشبه العين بل لا بل بل غير انها قوي قوي قوي, قوي كان بده حقيقي اصلا من دار النبي يصير المجاز حقيقي كيف هي حقيقه اه بيستعملوه يستعملوه لما الجو بده حقيقي وخلاص لا كن متبادر مع حين يترق بده حقيقي التابعه فاذا قد يستقوي ما بده وصل الى حد له الحقيقه لهن دوالها فاذا ما قاعده لا استعارها. ما يحسن ان استخدامه. مجر. مبلاقا سيبدي برشوش تتقدم لها مش مبادة. يا حقيقة. استعارها. يتقدم لها في دار حلم والجهدان. ولا يتقدم احسن استخدامه. استعارها. لا تستخدم التشبيه. ليش معني قدوه تعين الاسعار بعدنا مشبهبه وقبل يشبهنا مشبهنا الله الله يا سيد قد تشبيها الشيب نفسه يا قدونس بعد كل العيون مو كان نور يعني ندوسه ها يا قدوم درت شبت كل العيون النور كان نور كل ما ما سبرت الاسعار سبرت تشبيه ما بعرف ايش قال لا ما تقدر استعاره ما عم لا تستخدم الاستعاره ما التشبيه سائل ما, ما؟, ما عم التشبيه, ما التشبيه. ها ما عم التشبيه قعده ايش بدل الباسبر يعني بس لا نستخدم لكن ما الاستعاره ما ساب قال لي الله أصيلك تشبيه الشيء بنصيه فإذا فهمت مسألة تقول حصل في قلبي نور ولا تقول علم كالنور لا تستخدم التشبيه وإذا وقعت في شبهة تقول قد وقعت في ظلمة ولا تقول في شبهة قد ظلمة والاستعارة المكنية عنها كالتحقيقية لأن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه لأنها تشبيه مضمار والاستعارة التخيلي أحسنها بحزب حسن المكنية عنها لأن ما إلا قري هذا على غير مذهب إليه السكافي. ما هو قال إنها استعارة فإذن هي على حزب حسن المكنية على حزب حسن المكنية ألا التشبيك أه إذا لأنها لا تكون إلا تابعة للمكنية عنها وليس لها في نفسها تشبيه لأنها حقيقة بل هي حقيقة فحسنها تابع لحسن مدبوعها أصل في بيان معنى آخر عليه لفظ المجهز على سبيل الاشتراك والتشابق زيد قليلة وسهل ماذا يلا وزار القرية ناس ما بلا وصار يذكر وقد يطلق المجاز على كلمة كلمه تغير حكم اعرابها اي حكمها الذي هو الاعراب على ان الاضافه للبيان هو الذي هو الاعراب أي تغيير إعرابها من نوع إلى نوع آخر لحذي لفظ أو زيادة لفظ سواء كان بالزيادة أو اللفظ فالأول كقوله تعالى وجاء ربك وسأل القرية والثاني مثل قوله ليس كمثله شيء أي ربك باستحالة المجيء على الله تعالى لا هي. ما هي هي حلوها ولا ماذي لا الاعراب بس ما <تصفيق> لا فهم لا يما فهم ما هي حقيقه مع و... له رجلين ويدين ولا يضبط اشاعه اشاعه ما يضبطوا لا عندهم جمعه فيك على عندهم جمعه في ته وجه اخر ربك هاي ويا ربك عند كلهم كنا نمشي مع شايفين كذا عسل لا باي خا ما حد ما وسال اهل القريه القطعي بان المقصود ها هنا